لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ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 ولا يأت الاول فالذ منكم والسعه ان يكتبوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 Yoma izi yuaffihi mu Allah dinahum al-haq wa yaglamun an Allaha huwa al-haq al-mubin. Al-khabithat lil-khabithin wal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 إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها.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 أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت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 wa atuhum minallahi alaikum. ولا تكره فتياتكم على البغاء. Ina redna tahsuln al tabtahu arda al hayat al وَمَن يُكْرِهُ النَّفْعَ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِ النَّهْفُورُ الرَّحِيمُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِودَةً لِلْمُتَّقِينَ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 ان فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا مَاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ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 وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 مِنْ قَبْلِ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ فِي أَبْكُمْ مِنَ الْظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عُورَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ وَتَوَاصَوْا <tua> عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ